بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حجت الالباب بدائع حكمه وخصمت العقول الصلاب لطائف حججه وقطعت عذر الملحدين عجائب صنعه وهتف في اسماع العالمين السن ادلته شاهده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اعظم خليقته ختم الله الاديان بملته ورسالته فصلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى شرعته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا احبه يشرفني هذه الوقفه في بيت من بيوت الله وبين احبتي وأذكركم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وفي روايه يقال في نهايه المجلس قوم مغفور لكم ولله ملائكه سياره اينما وجدوا رياض الذكر رتعوا فيها هذه الدقائق نحتسبها عند الله عز وجل من اعمارنا وبجانب تقصيرنا العظيم في جنب الله عز وجل نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا وعنوان هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إنه قدير على ذلك اللهم آمين لنُبِذَ بالعرائِ وهو مذموم عندما نتحدث عن أنبياء الله عز وجل فنحن نتحدث عن أولئك الرجال العظام الذين هم قد ابتلاهم الله أشد البلايا من جميع الناس لأن النبي محمد عليه السلام ذكر أن الذين يبتلون الأنبياء ثم الصالحين ثم الامثل فالامثل من عباد الله المؤمنين الانبياء هم اكثر الناس بلاء واشد الناس هما وغما في دعوه قومهم واستصلاحهم حتى ان بعضهم بقي سنيه طويله في قومه لم يستجب معه الا القليل وما امن معه الا قليل كما في نوح عليه السلام وياتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان فلذلك هموم الأنبياء التي كانت لاستصلاح أقوامهم كانت هي أشد الناس بلاء عليهم وكانوا يصبرون على ذلك أعظم الصبر وأشده والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمه فمن اوتي هذا الصبر فقد اوتي خيرا عظيما وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول الله عز وجل في سورة الصافات في الآية 139 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من, من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين لالبث في بطنه الى يوم يبعثون هذه الايات تتكلم عن عنوان محاضرتنا لهذه الليله عن يونس عليه السلام اذ ابق الى الفلك المشحون ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم هذه الآيات التي وردت في سورة الصافات ورد مثلها في قصة يونس في سورة القلم آية ثمان واربعين يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى, إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هذه تتكلم عن الايه التي عنونا بها لكلمتنا او محاضرتنا لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ثم يقول الله عز وجل في الانبياء ايه سبع وثمانين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أَنْ لن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتْ سُبَحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذه الآيات التي وردت في سورة القلب والصافات والأنبياء تتحدث عن يونس هناك سورة كاملة سماها الله باسم هذا النبي الكريم يونس عليه السلام لكن وردت آية تتكلم عن قومه والقصه الغريبه التي حصلت بعدما ابق يونس من قومه الله عز وجل لما تكلم في سوره الصافات وان يونس لمن المرسلين حتى لا نحسبه عبدا من عباد الله الصالحين عاما انما كان نبيا رسولا من الله عز وجل هذا النبي الكريم ابق الى الفلك المشحون كما قال الله في الصافات أبق بمعنى هرب هرب من قومه إلى الفلك المشحون إلى السفينة المشحونة من الناس والبضائع والركائب أبق إلى السفينة الممتلئة من عظيم الناس وبضائعهم وركائبهم التي كانت على متن هذه السفينة أبق من قومه هاربا لأنه دعاهم إلى الله فما استجابوا له اطلاقا فقال لهم وعدكم عذاب الله بعد ثلاثة أيام ينزل عليكم ثم هرب وتركه أين ذهب؟ ذهب مغادرا من نينوى التي كان فيها في قومه فلما هرب وقد غادر قومه وترك كل شيء ذهب مع الركائب في تلك السفينة غير أن قومه لما علموا ذهابه وهم علموا أنه وعد غير مكذوب ماذا صنعوا؟ خرجوا وأخرجوا الانعام والمواشي والدواب والنساء والأطفال وكبار السن ما جعلوا شيئا إلا أخرجوه معه ثم وقفوا في صعيد واحد في منظر مهيب وساعة مشهودة لأنهم علموا أن وعد يونس حق لأنه نبي كريم ومع ذلك ما استجابوا له غير أنه لما ذهب مغادرا عنهم بقوا في ذلك الصعيد يقول ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء جارت الانعام والمواشي جارت يقول فرغت الابل وفصلانها وخارت البقر واولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعه عظيمه خرجوا يجارون الى الله باعلى اصواتهم يتوبون ويستغفرون ويندمون على عدم استجابتهم ليونس عليه السلام يونس في تلك اللحظة لم يعلم أن قومه أحدثوا بعده ذلك وقومه في تلك اللحظة لم يعلموا أين يونس قد ذهب ولكنهم علموا أنه وعد غير مكذوب فلما ذهبوا وتابوا وأقبلوا إلى الله نزل العذاب عليهم كالغمه ثم قشعه الله عنهم تماما يقول الله عز وجل في سوره يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين آية 98 في سورة يونس تكلم فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لما آمن أولئك القوم وعلموا أن وعد الله حق وتابوا واستغفروا ورجعوا إلى الله كشف الله عنهم العذاب ويونس ما صنع الله به وما حل به لما جاء في هذه السفينة ما جت بهم هذه السفينة في عباب البحر وفي أمواجها وأصبحت تتلاطم الأمواج حتى رفعت تلك السفينة ومالت بهم علم القوم أن فيهم مذنب وأن عذاب الله سيحل بهم في هذه السفينة فقالوا يا قوم سنقترع بيننا قرعة ومن تخرج عليه القرعة نرميه في هذا البحر لأنه مذنب ونخشى أن غضب الله يحل عليه ففعلوا تلك القرعة وهي قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين لما اقترعوا خرجت القرعة على يونس عليه السلام لكنهم أبوا أن يرموه في البحر لأن يونس كان فيهم صالحاً وعابداً فقالوا لن نرمي يونس في البحر سنعيد القرعة مرة أخرى فعادوها فخرجت على يونس عليه السلام فقالوا لن نرمي رجلاً صالحاً عابداً لله عز وجل سنقتلع ثالثة فلما جعلوا القرعة للمرة الثالثة خرجت على يونس عليه السلام يقولون فخلع ما كان عليه من الرداء والثياب ثم ألقى نفسه في البحر فلما ألقى نفسه في البحر ونجت تلك السفينة أرسل الله عز وجل له حوتا عظيما لما دخل في هذا البحر وأوحى الله عز وجل إلى هذا الحوت كما ورد في الحديث ألا تخدش له لحما ولا تهش له عظما فليس طعاما لك فدخل في بطن هذا الحوت وابتلعه يقول بعض المفسرين ان هذا الحوت قد ابتلعه حوت اكبر منه فبقي يونس مبلوع داخل هذا الحوت غير انه لم يتضرع شيء ولكنه بقي في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فلما بقي في هذه الظلمات الثلاث في ظلام حالك وشده عظيمه وكرب كظيم اخذ في بطن هذا الحوت يتذكر ما صنعه من الذنب الذي اقترافها فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس كنت رديف النبي على حمار عليه السلام النبي محمد عليه السلام يركب الحمار مركوب متواضع جدا يركبه أدنى الناس لكن النبي محمد كان يركبه وكان يردف معه الغلمان ويعلمهم ويربيهم ويجعلهم أئمة حتى كان هذا الغلام حبر الأمة وترجمان القرآن كنت رديف النبي على حمار عليه السلام فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن الأمة لو اجتمعت على اي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على اي يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحوف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فلولا أنه كان من المسبحين كان للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لصار هذا الحوت مقبرة ليونس إلى يوم القيامة لكان مقبرة وسيموت الحوت وسيموت يونس في بطنه وهو في بطن الحوت لن يفتح فاه وسيكون مقبرته إلى يوم القيامة لولا أنه كان من المسبحين فلما كان في الرخاء مسبحاً عابداً صائماً عنده رصيد من الأعمال بينه وبين الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك لما جاء الإمام من المفسرين وعمره فوق الستين قفز من سفينة إلى قارب وكان قريبا منه في البحر قال أحد طلابه من أين لك هذا هذه القوة وهذا النشاط عمرك ستين سنة وتقفز من قارب إلى قارب بهذه القوة وهذا النشاط فقال له هذا الإمام هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر هذه جوالحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر احفظ الله يحفظك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون ثم في صورة القلم يعطي الله محمدا نبيه درسا عظيما في الصبر والمصابره يونس لم يصبر على قومه دعاهم الى الله ما استجابوا له فخرج وذا النون اذ ذهب مغاضبا غضبان من قومه ما استجابوا له فظن ان لن نقدر عليه يعني ظن يونس عليه السلام ان لن نضيق عليه وقدر عليه رزقه فقدر لن نضيق عليه ظن أنه لن يضيق عليه حتى في بطن الحوت لن يضيق فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يقول سبحانه في سورة القلم منادي نبيه محمد فاصبر لحكم ربك يا محمد فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس إذ نادى وهو مكذوم نادى في الظلمات وهو مكظوم في شدة الهم والغم نادى وهو مهموم مغموم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم بمعنى لولا أن الله انعم على يونس وادركته نعمه الله لنبذه الحوت ولفظه في العراء في صحراء قاحله لا يوجد فيها شجر ولا نبات ولا ثمر في العراء في صحراء قاحله وهو, وهو بالعراء وهو مذموم قيل انه يعني سقيم او مذنب ان الله سيخرجه مذنباً لولا ان تداركه نعمه من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين لكن الله اختار ان يكون من الصالحين لماذا لانهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكرها الله بعدما ذكر ذنون ذنون النون هو الحوت يعني صاحب الحوت الله صرح باسمه بلقبه في سورة القلم قال فلا تكن كصاحب الحوت وفي الأنبياء قال ذا النون يعني صاحب النون صاحب الحوت نادى في الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت ألا إله إلا أنت سبحانك اقر واعترف إني كنت من الظالمين ليس شرط أن تذكر ذنبك ولكن أذكر الظلم الذي وقع على نفسك انا اسالكم بالله كم نحن في ظلمات في هذه الحياه كم نحن في ظلمات الهم كم من انسان في ظلمات الغم كم من انسان في ظلمات الكرب كم من انسان في تلك الظلمات العظيمه بل كم من انسان في ظلمه الدم ظلمة الكبائر ظلمة المعصية كم من إنسان في ظلمة الكفر نادي في الظلمات نادي في الظلمات كما نادى يونس لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين نادي يا صاحب الظلمة وأنت في ظلماتك كما نادى عبد الله يونس وهو في ظلماته بعدما أصاب دمب نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ورد في الحديث عند ابن جرير سنداً ومتنا وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول في نصي هذا الحديث عند ابن جريري كما ساقه ابن كثير لما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً لما جعله في قاع البحر هذا الحوت وفي ظلمات البحر سمع يونس صوتاً فقال في نفسه ما هذا الصوت فأوحى الله إلى يونس إن هذا تسبيح دواب البحر فسبح يونس فسمعته الملائكة فقالت نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة قال الله ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح قال نعم فشفعت له الملائكه وفي حديث انس ان يونس النبي حين بدا له ان يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاقبلت هذه الدعوه تحت العرش فقالت الملائكه يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال أما تعرفون ذاك؟ قالوا لا يا رب ومن هو؟ قال عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع, يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة قالوا يا ربنا لا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى فأمر الحود فطرحه في العراء. عثمان بن عفان رضي الله عنه مر عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال لعثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عثمان ينظر إليه وقد ملأ عينه منه فما رد عليه السلام ينظر في سعد وهو يسلم فما رد عليه السلام غضب سعد وذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أسلم على عثمان وينظر إليه ولا يرد عليه السلام فقال أدعو عثمان فجاء عثمان. قال يا عثمان، من الذي حملك على هذا؟ يسلم عليك سعد، وتملأ عينك منه، ولا ترد عليه السلام؟ فقال عثمان، والله ما سمعته سلم. قال والله سمعتني، وملأت عينك مني. قال والله ما سمعتك قال سمعتني. قال والله ما سمعته. قال رأيتني قال رأيتك ولكن ما سمعتك قال ما الذي حملك على هذا يا عثمان قال والله كلما تذكرت حديثا للنبي عليه السلام أصابتني غشاوة فأصبحت أشخص بصري ولا ما أمامي فقال أحدهم وكان جالسا عرفت الحديث الذي أذهلك يا عثمان قال ما هو قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام دعوة ما دع الله بها عبد إلا استجاب الله دعاءه والنبي يقول هذا الكلام عليه السلام جاء أعرابي فأشغل النبي عن هذا الكلام عليه السلام فافتض المجلس فلحقه الصحابي والنبي عليه السلام ذهب إلى بيته فأخذ يلحق به يلحق به فلما وصل إلى بيته وخشي أن يزعجه ضرب الصحابي على الأرض بقدمه فتنبه النبي عليه السلام فقال يا رسول الله لقد قلت دعوة من دعا بها استجاب الله دعاءه فأشغلك الأعرابي عن قولها فقال نعم دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله ما دعا بها عبد مؤمن إلا استجاب الله دعاه. فيونس ابن متى لما أنجاه الله عز وجل وكشف عنه الغمة في هذه الظلمات وكانت تلك القصة العظيمة نأخذ منها دروسا. حتى نختم لقاءنا باذن الله عز وجل الدرس الاول وهو يستفاد منها هذه الدروس وارغب في الاحبه ان يشارك وتزاحم الله خيرا من منا يعطينا درس من الدروس التي استفادها في قصه يونس لما خرج من قومه مغضبا وذهب الى السفينه ولن تضر حتى استجابوا له الدعوه واستعجل وتعجل وذهب وخرج إلى السفينة ثم ألقي في البحر وذهب في ظلمات الحوت ثم سبح ثم خرج القصة المعروفة قصة يونس من يستخرج لنا منها عبرا ودروسا ممكن نستفيد منها أحد منكم يستحضر شيء من أجل نستفيد جميل تفضل يا جميل يا سلام. هذا أول درس يستفيد منه كل مسلم منا يعني أنت عندك واحد مقصر في البيت اخوك مدخن مثلا ولا ما يصلي الله يهديه يقصر ولا عاقل والديه متعب ابن امه ولا ويه كيف انك تصبر عليه في دعوته الى الله عز وجل ممكن تضرب الباب وتروح تقول لا تبو اخوي ولا اعرفك ولا تعرفني مع السلامة ولا تطرده من الباب وتقفل عليه وتقروح تسكن مع العزاب لا اعرفك ولا تعرفني لا تجيني الصبر ترى مهم على الدعوه من اهم المهمات انك تصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه مكتوب. شوف الدرس للنبي محمد لما كان يدعو قريش المشركين. اصبر يا محمد أنت بتستعجل مثل صاحب الحوت. لا تستعجل واصبر على الدعوة. كذلك من الدروس هذا درس جميل الصبر على الدعوة. كذلك من الدروس الدعاء لا شك أن الدعاء فضله عظيم جدا. طيب هل يكون الدعاء فقط في الشدة بس في الشدة؟ يا سلام. يكون في الرخاء دائما يعني مش إن الله عز وجل إذا أنزل بك مصيبة راح تدعو الله ترى بعض الناس متى يدعو الله إذا افتقر ولجته مصيبه إذا غني ومبسوط ما يدعي الله عز وجل طيب هل هذا يعرفها الله عز وجل نس الله فنسيه إذا أنت تنسى الله وتستغني عن الله يستغني الله عنك لكن لا بد وأنت كنت أغلى الأغنياء في الدنيا فأنت أفقر العباد إلى الله لأنك مفتقر إلى رحمة الله وإلى جنة الله وإلى رضا الله قد يحرمك الله عز وجل منها الدعاء وانظر إلى أثر الدعاء في الرخاء والشدة كذلك من الدروس نستفيد كذلك منها يا سلام عليك إن الله يفرج عن المسلم مهما بلغ من المعصية ومهما بلغ الكرب وشدة الكرب وش اللي أخرج يونس من بطن الحوت يا جماعة هذا في الحوت ترى لو بأي جهاز ما تقدر تشوف وين داخل واحد من زملانا غواص في البحر وهو رجل مستقيم وفاضل يقول نذهب إلى البحر الأحمر ونغوص يقول سبحان الله كلما اشتد الغوص اشتدت الظلمة عظيم ما تشوف شيء حتى في النهار تنزل تحت يقول فعلا تتذكر قصة يونس لما كان يونس ترى ما خاص في البحر غاص في بطن الحوت وفي شدة ظلمة الليل والحوت وداهي لقاع البحر يعني الحوت ما يصير فوق وداه الى قاع البحر شوف الظلمات الحالكه فنادى في الظلمات ظلمات فوق بعضها فوق بعض من اللي سمعه من اللي انجاه من اللي اخرجه ولماذا انظر الى الانعجاء كذلك من من الدروس كذلك نستفيد منها في درس من الدروس في قصه يونس نستفيد منها قصة يونس قصه يونس استفدت منها شيئا جميل وش وش اللي ممكن الناس يونس يونس عليه السلام يونس عليه السلام اللي طف في بطن الحوت ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا سلام هذا يونس عليه السلام ويوسف كذلك نبي من الانبياء فيه كذلك دروس حول هذا سمي شيء العبره من جميل وش العبرة جميل أنك تدعو الله في كربك الذي يحل بك وتجد أن الله عز وجل سيفرج عنك كربك الذي أنت فيه كذلك من الدروس يا سلام العمل الصالح يشفع وينجي صاحبه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة كلام جميل يا أخي التسبيح هذا فضل عظيم جدا يعني كلما كنت دائم التسبيح فانت معناته دائم تذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله دائما تسبح الله ويلهج لسانك بذكر الله هل تظن ان الله عز وجل ينسى كما نسي اولئك الذين تركوا التسبيح والذكر فضل التسبيح عظيم جدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انظر الى ثقل ثقلها في الميزان كذلك من الدروس العبر. ما نستفيد منها منها كذلك عدم الاستعجال وقلناها في انتظار إجابة الداعي يعني أنت لما تدعو شخص لازم الحين يهتدي الآن الآن هذه طيب لا تستعجل شفيونس يونس لما خرج مباشرة قومه يسووا كلهم تابوا إلى الله وكسف الله عنهم العذاب، وذهبوا يجأرون إلى الله بمواشيهم ودوابهم يعني ذهب مغاضبا كذلك من الدروس عدم التهاون في حمل الرساله واداء الامانه كل مسلم يحمل في قلبه امانه امانه لا اله الا الله يجب ان يبلغها ويدعو الناس اليها فيجب ان تحمل في قلبك هذه الامانه وتؤديها كذلك من الدروس ان الانسان اذا خاف من الله مثل قوم يونس ورجع واناب الى الله هدى الله هدى الله قلبه هدى الله قلبه فاستهدوني اهدكم لان الانسان اذا طلب الهدايه هداه الله ويقول نوح عليه السلام في سوره هود ولن ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم كذلك من الدروس ان الانسان اذا فر مما اوجبه الله عليه من عبء تكاليف الواجبات فقد يوقعه الله في ضيق اضيق منه لما يونس خرج من قومه فارا منهم مغضبا أوقعه الله في ضيق أكبر من ضيق الدعوة على قوله وأوقعه في ظلمات الحوت سبحان الله العظيم فما تهرب من الدعوة لا تهرب من الخير مهما كان الأمر ولنا في قصة يونس عليه السلام عبرة في هذا أذكر يعني قصة احد المعلمين في إحدى المدارس كان يعمل في جماعة التوعية الإسلامية داخل المدرسة يعني يجمع الشباب في بسحة ويلقي عليهم درس أو يسمع لهم قرآن ويستغلون أوقاتهم الطيبة يقول طبعا المعلمين كانوا يذهبون إلى غرفة المعلمين ويشربون الشاي ويقرؤون الجرائد والمجلات يقول أنا وقت الراحة اللي ممكن أرتاح فيه أبذله للطلاب في تربيتهم ودروسهم وتسبيع كتاب الله لهم يقول, يقول عندي زوجتين عندي زوجتان وأولاد يقول ما أذكر وأنا في هذه المجموعة الطيبة ما أذكر أن إحدى زوجتي ولا أولادي اتصلوا بي قالوا تعال فلان طايح ولا فلان مريض مشغول بما بهم الدعوة والتربية الطلاب يقول بعد فترة من الزباد قلت السنة هذه لن أدخل في هذه المجموعة سأرتاح مثل المعلمين اشرب الشاي وأقرأ الجرائد والمجلات وأرتاح شوي من حم الحصص المدرسية يقول والله تلك السنة يعني ما جوالي زوجتي هذه تدق علي تعال فلان طاح ولدك فلان مصخم ولدك فلان وده المستشفى يقول سبحان الله أشغلوني قلت لا لا الظاهر عقوبة وتعديب أنا برجع للمجموعة هذه وأشغل نفسي فيهم من هم الدعوة كذلك يعني ترى من اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الناس وإصلاح الناس الله يتكفل بذريته يتكفل بذريته في حفظهم وتربيتهم ودرء الشر والسوء عنهم الله عز وجل يقول في سوره النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأعظم بعد تقوى الله القول السديد الدعوة إلى الله فإذا دعا الله دعا الإنسان إلى الله عز وجل تكفل الله بهذه الذرية الضعيفة مقابل دعوته إلى الله عز وجل فلذلك أيها الأحبة نختم هذه الكلمة ونهاية المحاضرة نقول أن الله عز وجل يقول سبحانه عن يونس لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه لم ينبذ بتلك الصحراء القاحله التي لا شجر فيها انما جعل الله له شجره من يقطين كما قال الله عز وجل وانبتنا عليه شجره من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اليقطين هو الدباء التي كان النبي عليه السلام يحبها الدباء هي ما نسميه بالقرع هي ما نسميه بالقرع الذي يوضع مع الطعام ويحليه هذه ثمرة يحبها النبي محمد عليه السلام يقول أنس بن مالك دعي النبي محمد عليه السلام من احد الخدم الى طعام فحضرت معه الطعام فقد وضع الخادم ذلك الثريد وتلك الدباء يعني القرع وزين هذه الصحفه بمجموعه من الدباء والقرع يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها وياكلها ويحبها يقول فصرت احب هذه الثمره واحب الدباء حتى مات أنس بن مالك وهو يأكل الدباء تاسيا بحب النبي عليه السلام لها فهو يحب ما يحب النبي ويبغض ما يبغضه النبي عليه السلام فذكر ابن كثير عن هذه الفاكهة وهذه الثمرة أن فيها شيء عظيم جدا من استرخاء الجسد ومن تغذية الجسد بعد سقم يونس لما خرج خرج سقيم خرج سقيم كما قال الله من بطن الحوت وخرج هزيل الجسد خرج هزيل الجسد لأنه لا يتغذى في بطن الحوت فأنبت الله عليه الشجرة من هذه الدباء وكانت دائماً مثمرة فأخذ يأكل منها ويغذي جسمه منها ويتروى منها حتى استصحى بدنه وأصبح يرتوي من اللبن الذي كان يصل, كان يصل إليه من البهائم سم اللهم صلي يونس عليه السلام بقي في بطن الحوت قيل انه بقي ثلاثه ايام وقيل انه بقي سبعه ايام وقيل انه بقي بين عشيه وضحاها عشية وضحاها يعني اخذ في النهار فالقاه في جوف الليل واختلف المفسرون في ذلك ذكر ذلك الطبري وذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك ابن كثير وذكر ذلك جمع من المفسرين عن مدة بقاء للبث في بطنه ولكن نحن قد نستأنس بهذا البقاء من المدة ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعلم أنه بقي في بطن الحوت أنه لبث في بطن الحوت ما شاء الله عز وجل أن يلبث لكن المهم أنه دخل في بطن الحوت ورأى شيئا لم يره الناس من هذا الكرب العظيم فلذلك اختلف المفسرون من الأيام الموجودة والله أعلم بالضبط كم بقي على اختلاف أقوال المفسرين لأنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة لكن نؤمن بأنه لبث في بطن الحوت ما شاء الله أن يلبث ثم لفظه الحوت إلى العراء وهو السقيم اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير هذه تقريبا واحد وأربعين او اثنين وأربعين دقيقه جزاكم الله خير على بقائكم وانكم يعني بقيتم في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله وانكم اخترتم لانفسكم الهديه العظيمه من الله عز وجل ان تنزل تلك الملائكه وتغشانا الرحمه ويذكرنا الله في من عنده لأننا بقينا في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله نتلوه بيننا ونحن نؤمن بموعود الله عز وجل أن هذا حاصل لنا بإذن الله والملائكة تسجل الذين حضروا وسمعوا واستفادوا وباذن الله عز وجل حينما تشتد بنا الكروب نتذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونتعرف إلى الله دائما في الرخاء يعرفنا في الشدة والبلاء كم من مكروب وكم من مكلوم وكم من سقيم وكم من مريض طال به البلاء واشتد ينادي بهذه الكلمات ويعترف أمام الله رب البريات بظلمه لنفسه ومعصيته وتقصيره حتى يكون في قول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فليست خاصه ليونس هذه الدعوه كما اخبر النبي عليه السلام بل هي للمؤمنين جميعا بهذا الدليل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين فكل مؤمن دعا بهذه الدعوه ودعا الله عز وجل ياتيه فور الاستجابه لما يونس دعا بها لم يقل الله ثم للتراخي انما للفوريه فاستجبنا له الفاء فاستجبنا له ونجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فجميع المؤمنين ينجون بإذن الله من بلائهم وكرباتهم إذا أنحوا الدعاء إلى الله ويمموا وجههم شطر الله عز وجل فالله يحب أن يرى من عباده الانكسار وأن يرى منهم الإطراح بين يديه والخضوع بين يديه خاصة في جوف الليل سهام الليل لا تخطي ولكن لها امد وللامد انقضاء اتهزا بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء واياك واياك واياك ان تظلم نفسك بالمعصيه او تظلم غيرك بالاعتداء عليه تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ودعاء الظالم قد لا يتجاوز السحاب ولا يجيبه الله عز وجل فلذا ارفع الظلم عن نفسك بطاعة الله والتوبة إليه وارفع الظلم عن غيرك بالاستحلال منه وطلب السماح منه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وتدعو ثم تدعو ثم تدعو ولا يستجاب لك وتذكر أولئك الذين انطبقت عليهم الصخرة فكل منهم دعاء بدعاء كان يعمله بينه وبين ربه فانفرجت عليهم الصخرة فكانوا يمشون أما ذلك فما ظلم الخادم والعامل بل رب له النعمة وأما ذلك فتمكن من الفاحشة من بنت عمه فلم يفعل ذلك رغبة فيما عند الله وأما ذلك فقد بر والديه وقف باللبن على رؤوس الصبيان حتى طلع الفجر وأسقاهم فكل هذا لما كان بينهم وبين الله خالصا استجاب الله دعاءهم في الكربة فأخرجهم من الصخرة يمشون اللهم فرج كروبنا ونفس همومنا واجعلنا من الصالحين المصلحين واجعلنا ممن إذا دعاك استجبت له يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج كربة المكروبين ونفس غم المغمومين وقضي الدين عن المدينين وشاف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موت اللهم اشف المسلمين اللهم انجنا من كل كرب وهم وغم طال به البلاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم رفع عنا البلاء والباساء والضراء وانزل علينا النعماء والرحماء يا رب الارض والسماء اللهم انج المستضعفين جميعا فقد اشتد بهم البلاء وطالت عليهم اللاواء فارفع عنهم الضراء يا رب الارض والسماء يا ذا الجلال والاكرام اللهم يرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر للمعسرين يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تفرق جمعنا الا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور اللهم وفق ولي امرنا لكل خير وصلاح وهدى وفلاح اللهم انصر جنودنا البواسل اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وانجل المستضعفين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويغفر لنا